ندعو الله تبارك وتعالى من أعماق القلوب من سويداء الفؤاد أن يجعل هذا البرنامج طريقنا إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى طريقا إلى رضا الله عز وجل طريقا إلى صبغة الله تبارك وتعالى طريقا إلى سعادة الدنيا والآخرة بإذنه سبحانه وتعالى اليوم نعيش مع آية في سورة أيضا سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون إذن الآية تكلمت في أولها عن الله وغيب وتكلمت في اخرها مما لا يعلمون عن شيء لا نعلمه فالله الذي هو غيب بالنسبة لنا هو حقيقة في, الحق في أصل الأمر هو الذي سبحانه وتعالى تفرد بالوحدانية وجعل لنا آيات في الأرض وفي أنفسنا ثم قالنا هناك عالم كبير غيركم هناك عالم آخر يعيش على هذه المنهجية الوحدانية لله والزوجية في كل خلق الله تبارك وتعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أفضل شيء في هذه الدنيا بعد دينك أن يكون لك زوج صالح، وأفضل شيء لك أن يكون لك زوج صالح. يبقى تقوم المسألة على الاحتياج من الطرفين معا الزواجية في الآراء أن لي رأي وأنت لك رأي. مجرد اعتقاد أن هناك رأي واحد هذا تأليه للإنسان دون حق. لأن الواحد سبحانه وتعالى الذي إذا أنزل نصا فهو الحق الذي غيره الباطل أما العباد ومن آياته اختلافه ألسنتكم وألوانكم مفيش اتنين بصمتهم زي بعض مفيش اتنين صوتهم زي بعض مفيش اتنين بصمة العين الآن زي بعض أبدا يبقى احنا لخلق الأزواج كلها ومن آياتي اختلاف ألسنتكم وألوانكم كيف تكون أمة بأكملها شخص واحد هو الذي إذا قال لا رأي آخر ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ذي اللي بعدها أنا ربكم الأعلى والناس اللي بتعمل كذا حاله بيقول للناس أنا ربكم الأعلى الرأي رأي إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي العالم لما كان في قوتين قوة شرقية وقوة غربية كان في شويه توازن الآن لما قوة بتحاول أن تنفرد العالم في ضياع ضياع رهيب جدا وخوف وقلق واضطراب وقتل وسف وظلم فقر وهناك في الطرف الاخر قوه ومال وثروه وفجور و... ها لان في قوه بتحاول ولم تصل لم تصل لان الله حتى في القوة لا يمكن ابدا ان تكون قوه وحيده هي القوه التي لا احد يستطيع ان يناوشها على الاطلاق الله سبحانه وتعالى يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله تفضل على العالمين سبحان الذي خلق الأزواج كلها ربنا سبحانه وتعالى لم يرضى عنه كل الخلق فزي الناس تنجح من العالية جدا أعلى من رضا الناس عن الله عز وجل يعني مستحيل ربنا لخلاء الخلق وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين يعني بقية من عقل بقية من دين انما ان احنا عايزين اراء كلها اراء واحدة والاسف الشديد هذا الامر اصاب ايضا مش بس ال ال يعني بعض ال ال المشغولين بعالم السياسة ايضا حتى في عالم المتدينين يعني الراجل في بيته لا عايز يسمع رأي زوجته ولا رأي اولاده ولا رأي اريبه وفي خصومة مش عايز يسمع رأي اخر بعثوا حكم من اهليه وحكم من اهلها ان يريد اصلاح إن يوفق الله بينهم مقالش حكم واحد حكمين حكمين مش حكم واحد فيعني انا بتعجب ناموس الكون مبني على الزوجية للخلق والوحدانية للخالق وحدانية الخالق وتعدد المخلوقات غير كده ما تمشيش الدنيا ما تمشيش ما تتحركش يبقى فيها تراجع كبير جدا فأي شركة مؤسسة دولة أسرة هتمضي برأي واحد رأي الأم أو رأي الأب أو رأي واحد من الأولاد أسرة بعد وفاة الوالد واحد اللي بيعمل رايه على الكل لا نقعد كلنا الأسر نتعود على فقه الاستشارة العددية الإسلام أمر ان لما الناس تعيش في دولة فيها أديان مختلفة ان الناس تحترم أديان الآخرين سواء كانوا أقلية أو أكثرية يعني المسلمون يجب أن يحسنوا إلى غير المسلمين في ديار الإسلام وفي غير ديار الإسلام وعلى غير المسلمين أن يحترموا المسلمين الذين يعيشون عندهم وليس كما يحدث في أماكن شتى من الأرض فيطهد الناس في كشمير طهد بالغ جدا وقتل على الهوية الإسلامية قتل 19 مليون مسلم في تأسيس الاتحاد السوفيتي واستمرار دولته في المستوى الهرسك كانت هناك مطاحن على الهوية الإسلامية فقط مطاحن رهيبة كانوا يقتلون ال, ال, ال, ال, ال, ال, ال, ال النساء بعد هاتك عرضهن من سن سنوات الى تسعين سنة واحيانا تهتك يهتك عرض المرأة على انقاذ المسجد وسط تصفيق الصرب الواقفين يتفرجون على هاتك عرض المرأة المسلمة فقط لانه مسلمين حدث في اماكن في افريقيا مجرد ان يكون اسفك مسلم لا, لا تنال تعليمة ولا تنال علاجة ولا تنال اي شيء وفي بلاد كثيرة مجرد أني أصاحب دعوة وصاحب رسالة لا تنال اي حقوق لا في التوظيف ولا في الكلمة ولا في شيء على الإطلاق لعدم قبول الرأي الآخر سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلم موجودة غير متصورة رأي واحد وخلاص ونفذ ما أريد وأفعل ما أريد ولك أريح أشوف اللي انا عايزه بالليل اعمله في الصباح والشخص المريض بهذا احيانا ما اش انه مريض واللي حواليه مسؤولين عن وصوله الى هذه الحالة دون تنبيه ودون تذكير يبقى لابد ان يقرأ هذه الايه عمليا ان نسمح دائما بالرأي والرأي الاخر بالتعدديه ويكون عندنا مقاومة لكل من يريد ان يتأله علينا لكل من يريد أن يجعل الأمور كلها رأيا واحدا وقولا واحدا أنا تعجب الحقيقه أن توجد مدارس متعددة في الغرب واللي الكلمة عنها هناك الديفرسيتي التعدد والتنوع ناس من بلاد شتى وجنسيات متعددة وافاق مختلفة واراء يعني لكن عندهم اتفاق على ان فيه قيم لا بد ان تحترم احنا القيم اللي تحترم هي ما جاء في صحيح القرآن والسنة ده القيم العليا التي تحترم طيب انت غير مسلم ارجو تحترم الندير الدولة هو الاسلام لكن اعبد ربك على ديانتك لن نتدخل كيف تتزوج كيف تتعبد كيف لكن في واجب وطني ان نخون البلد ونكون عملاء للخارج لاعداء هذا البلد الاسلامي دي ما فيش دوله في العالم تسمح بيها مسلمة وغير مسلمه أن الانسان يبقى عارف انه مقيم في هذه الدوله في واجب المواطنه ان يدافع عن هذا البلد لو اعتدي عليها وأنا أسأل كيف تعايشت الدول الأخرى الاتحاد الأوروبي من ثقافات ولغات واهداف واتجاهات مختلفة تماما ومع ذلك عندهم قبول للتعدد ما لم يكن الدين الإسلام للاسف الشديد عند بعض الدول زيدة جدا في فرنسا شوية حدة في ألمانيا في رومانيا يعني بعض الأماكن فيها سخونة وأماكن أخرى فيها لكن موجودة للأسف الشديد لكن غير الإسلام لكن عندهم قبول لأي رؤى وأي رأي وأي في تعاددية نؤمن بوحدنية الله سبحانه وتعالى وما نزل قطعية الدلاله والثبوت نجتمع عليه أيضا تعدد المذاهب الفقهية وتعدد الجماعات الإسلامية هذه ليست ظاهرة سلبية هذه فاهرة صحية الذين يريدون الآراء رايا واحدا والجماعات جماعة واحدة يريدون هم أنفسهم أن يتالهوا على عباد الله تبارك وتعالى لكن سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول ما يسرني ان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا في اختلافهم سعه اختلافهم فيه توسيع على الناس اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج فلتكن هناك جماعات كثيرة لكن المهم أن لا نعمل لخدمة الجماعات وأنما نعمل لخدمة الإسلام من خلال الجماعات فالجماعة التي تريد أن تقوي نفسها على حساب قيمة في الإسلام نفسه هذه الجماعة تناقض ما قامت من أجله ولا صحه تأيدها لكن إذا كانت الجماعة تريد أن تخدم الإسلام فنتحول إلى جداول كلنا جداول صغيرة أو كبيرة تصب في نهر الإسلام العظيم تصم في مشروع الإسلام الكبير. ده بيخدم من ناحية الإعلام، وده بيخدم من ناحية التعليم، وده بيخدم من ناحية علم الاجتماع أو الجانب الاجتماعي الزواج والطلاق، وده بيخدم من جانب البنوك الإسلامية أو الاقتصاد الإسلامي المتحرر من الربا والاحتكار وما إلى ذلك. وده بيخدم من جانب تربية الناس على الرجولة وعلى الربانية. وده بيخدم في إحياء السنة وإحياء العلم الشرعي. المستند إلى أدلة وإلى تخريج للنصوص والأحاديث. هؤلاء يهتمون بتأسيس المساجد وتعمير هذه المساجد وناس آخرين مهتم بتحقيق التراث. حتى لو قام قوم بدف... بجمعية لدفن الموتى. مذف النموتى هذا فرض كفاية. قاموا عنا بفرض كفاية. يشكرون جدا. جمعيات البعث الحضاري. أن يكون عندنا أحسن أطباء وأحسن مهندسين وأحسن الناس في الكمبيوتر في الفضاء وفي الفلك وفي علم الزرة والكيمياء كل ذي تبقى قبول للطرف الاخر لا يظنن احد انه واحد يستطيع ان يقيم امه الاسلام ودولة الاسلام وانما هذا يقدم شيئا والثاني يقدم شيئا والثالث يقدم شيئا ان مجموعه هذه الاشياء نتحول كلنا الى نهر الاسلام العظيم لخدمة هذا الدين التعدديه داخل الجماعات وداخل منظمات وداخل الهيئات وداخل الشركات وداخل ال ال ال ال ال حتى الاسر لا بد من قبول الرأي والرأي الاخر لا بد من قبول الدين الاخر للتعايش جنة والنار عند ربنا سبحانه وتعالى ونحن نعتقد ومن يبتغ غير الاستملينا فلن يقبل منه وفي في الاخرة من الخاسرين هو بيقول كذلك عني ان احنا كفار خليه بس احنا موجودين في بلد نتعايش، نصنع السلام الاجتماعي، ولا نكون حربا بعضنا على بعض. ليه؟ لأنه هو شاءت إرادة الله أن يتنوع الناس في اللسان، في الشكل، في الكلام، في المض، في كل شيء. لا يوجد اثنين نسخ من بعض، حتى لو كانوا توائم من بوائدة واحدة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا البصيره في ديننا ودنيانا وان يوفقنا برحمته لما يحب ويرضى جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله